هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون يوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل في شغل وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون وامتاز اليوم ايها المجرمون ألم أعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا شيطان إنه لكم عدو مبين وأن هذا صراط مستقيم ولقد أضل من كم جبلان كثيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ وَلَقَدْ أَضَلْتُمْ كُمْ جِبَلَان كَثِيرَةً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وَلَوْ نَشَاءُ لَبَصَصْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَمِطَ بَصَرُهُمْ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبع